ه <تصفيق> ه <تصفيق>. <لمع> البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لا <لمع> البرق اليماني عن حبيب قد سباني تذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا, يا محمد لا اله الا الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله لا اله, الله لا إله, الله, لا إله الله لا اله الا الله الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم محمد نور محمد نور مديح وزاد فينا سرور مشي فينا بدرب محمد نور محمد نور فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله ميح محمد سيد كومين وثقالين والفريقين من عرب وامين عنجم هو الحبيب الذي ترنج شفاطو لكل هول من الاهوال مقتحم لا لا تحسب أن الدينا بعيد عن حب وحيا وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك هو أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس دينك ما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو ali se رحيم in jei ralij variance Kellirje je soči važi, drugi nek prescribe tebe vis capacity za mu je